غير المغضوب عليهم ونضب ل ت ح ر م م الهدى أ ح ا لك ت ت ب شركه و ا ل ل د ف و ر ر ح ي م قد ف ر ربحيه ذات مضمون ا ل ل ت م ا ل ع ي م واذ سر النبي إ ل ى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت, به فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من ا ن ب أ ك هذا قال لباني العليم الخبير ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبهم الله و موسوعه النابلسي ل م ل ل ب ع ل و الاسلاميه 「あなたは私の手を借りてくれたのかもしれません。 و موسوعه نارا النابلسي ا للعلوم ا الاسلاميه ك ف ر و لا و ع ت ه ا ل ن م ا ب ل ن ت م ت ع م ل و ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا توبوا إ ل ى ا ل ل ه توبة نصوحاً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 نورهم يسال بين أ ي د ي ه م وبايمانهم يقولون يقولون ربنا أ ت م ن لنا نورنا و غ ف ر لنا إ ن ك على كل شيء قدير ي موسوعه النابلسي م ف للعلوم ي ه م أ و الاسلاميه ه جهنم م وبكس م الذين كفروا امراه نوح وامراه ن و ط وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امرات فرعون اذ قالت ربي ب ي عندك بيتا وفي الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مريم ابنه عمران التي أ ح ص ل ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين